ألم تر إلى الذين له عن مجواسٍ ما يعودون لماله عنه ويتناجون ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله؟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 فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلي الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ الشُّزُوفَ الشُّزُوفَ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُ رَسُولٌ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَائِنَ صَدَقَ ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله رفيع رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوات صدقات، فإذا لم تفعلوا وتبع الله عليكم فأقيموا الصلاة، فأقيموا الصلاة وأقسوا الزكاة وأطيع الله ورسوله.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 أولئك أصحاب النار قم فيها خالدون يوم يبعثه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 كتب الله لأعلم أن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا شهد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر واتدون من حمد الله ورسوله ولو ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعشبروا يا أولي الأبصار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 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسوله ولكن الله يسلّط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسوله من أهل القرى فَإِنَّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَلِيُّ الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالَّذِينَ اسْتَضْعَفْتُمْ وَالَّذِينَ طَالَسْتُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ تَقَوَوْا مِنكُمْ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 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين شاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا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 وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَوَصَرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّكُمْ لَكَافِرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُوا لَمَعْهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَوْصُرُنَّهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنُنَّ الْأَدْهَارَةُ مَلَائِكَتَهُمْ لَا ينصرون.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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وفأل أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلم ما كفر.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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هُوَالفائزين له أنزلنا هذا القرآن على جبل نرآه خاشعاً لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 وَقَالُوا شَهِدُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَتَسِرُّونَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومن يفعل همنكم فقد ضل سوي السبيل ان يتقفوكم يقولون لكم اعنا او يبثق ويبثق اليكم ايديهم والثرثهم بالسوء وود لو تكفروا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 إذ قالوا لقومهم إن نب راء منكم ومن ما تعبدون من دون الله ومن ما شعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قولا إبراهيم لأبيه لا سأغفرن لك لا سأغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء رب لا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرًا فَمُنْتَهُونْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك ولا يعصونك في معروف فبائعهم واستغفر لهن الله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 كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فلما أذعوا أذعوا الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على ثيارات جيف من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يظهر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأمطار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنة عج ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفحقير وبشري المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم من الحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن